وإِلَى لَكُمْ فَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُ غُمَّتِكُمْ وَلَكُمْ مَوْلِدُ دِيَارِكُمْ وَأُرِيدُ وَتَنقُلُ اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحَاسَبُونَ دَعَا لَمَّا وَرَكَ ابَسَنَ بِتَ الْعَرَامِ قِيَامَ اللِّنْ نَاثِي وَسَاوَ عَالِمِ كُلِّ تَحَامُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ <majadenlaughsEsže202> <نصدر> اللام ان الله اسد الدنيا